ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملغ سماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور الليل في النهار ويورجوا النهار في الليل وهو وعليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين عملوا من كَمْ أَنْتَ تَقُولُهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا وَلَمْ يَقْبَلُوا أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أخذ مِيثَاقَكُمْ مِنْكُمْ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 أعموا درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم على الله الحسنى والله بما تعملون خبير من الذي يقلب الله قررا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يفعلون بين أيديهم وبأيمانهم بشراتم اليوم جنات بشراتم اليوم جنات تجري من تحتنا ملنها وخالبين فيها بارك هو الفوز العظيم يوم يوم المنافقات من الذين أمنوا انظرونا لك ترسل نوركم كين نرجع وراءكم فالتمسوا نورا. نورا فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باذلوا فيه الرحمه وراهو من كل العذاب ينادونهم ينادونهم الم لم معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفضتم وتردفتم ورتبتم وتردفتم ورتبتم وغرنتم الامان وحس جاء امر وغضتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغضتكم بالله الضرور فاليوم لا يأخذ منكم فئة ولا من الذين كفروا مأوانكم النار. ما النار وهي مولا أرسل المصير ألم يأني بالذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأمن الذين عليهم الأمد. فطان عليهم الأبد، فطان عليهم الأبد بقصص قلوبهم وكثر منهم فاسقون. يعلمون أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحير اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهوا وزينة يعلموا أن الحياة الدنيا لعب ونهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فترواه مصر وفي الاخره عذاب شديد جديد وفي الاخره عذاب وفي الاخره جديد وفي الاخره جديد وفي الاخره جديد وفي الاخره جديد وفي الاخره جديد وفي الاخره جديد وفي من ربكم وجنة وجنة عرضها كأرض سماء والأرض وعزة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيدة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يصير لكي لا تأخوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور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 نُورَ الْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ فَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَضَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِغَيْثِ ابْنِ وَجَعَلَ لَهُمْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَجَعَلَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ وَرَحْمَةً وَرَبَّنِي لِتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِنَّ إِلَّا بِتَوْضِيرٍ لِلَّهِ فَمَنْ رَعَوْهَا حَقَّ سَأَمْتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ جَمِيعًا وَكَفَرُوا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَأْنُونُ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُنَجِّكُمْ قِسْرَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُدْخِلْكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيُقِنَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَنَّ يَعْنَى أَهْلُ الْكِتَابِ أَن